أرى واقعا يتحدث فيه الجل ولا أبالغ إن قلت الكل يتحدث فيه الكل في السياسة ولا يكاد يخلو لقاء فضائي إعلامي أو حتى دعوي في كثير من بيوت الله تبارك وتعالى إلا من طرح سياسي بحت فأحببت أن أذكر الأمة من جديد بالأصول التي هي سبب النص بالأصول التي لو تمسكت بها الأمة لمصرت وأعزت وسادت وقادت